لآن لا لا لا القرآن ل م و ا ل ع ه النابلسي ح م للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك دعونا ن س ت ع ي ن اهدنا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م 「今夜は何時にい We just...